فَقَدْ جَاءَ ظُلْمٌ وَزُورٌ وَقَالُوا أَسَاقِرُ الْأَوَّلِينَ كَتَتَبَهَا فَهِيَ تُمٌّ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصِيلٌ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا لو أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا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 انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا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 لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول, فيقول أَأَن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 قَهُ عذاباً كَبِيراً وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلَّا إِنَّهُمْ لا الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأسواق. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرون وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا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 اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا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 ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مَطَرَ السوء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَنَهَا بَلْكَانُ لَا يَرْجُونَ نُشُورَ وَإِذَا رَأَوْكَ إِذَا يَتَخْذُونَكَ إِلَّا هزوا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 لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا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 هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا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 وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الذي خَلَقَ وَمَا ثم استوى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 وجعل فيها وَجَعَلَ فِيهَا سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد لمن يذكر أي الذكر أو أراد شكورا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 فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَإِذَا مَرُووا بِاللَّغْوِ مَرُووا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُجُوا عَلَيْهَا لَمْ يَخْرُجُوا عَلَيْهَا صَمَّوْنَهُمْ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 أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها, ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء